بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تكلمنا في المحاضرة السابقة عن حالة الأديان والحضارات عشية ظهور الإسلام أو حتى ظهور الإسلام. والظاهر من مما أورده المؤرخون القدماء والمحدثون ومما نستقرئه نحن أي مستقرئ أي متأمل في حالة هذه الأديان وتلك الحضارات يلاحظ أنها كانت آيلة إلى التفكك وإلى الانهيار و أن مجيء الإسلام كان انقاذا للحضاره البشريه من السقوط والتقهقر والتدهور الذي اصابها الى حد بعيد والذي دعا احد الباحثين الاوروبيين ان يشبه المدنيه وقتها بشجره عملاقه قد نخرها السوس حتى اللباب وكانت تترنح تنتظر منتظرة الفرصة التي تسقط فيها ولاحظنا قول جارودي الفيلسوف الفرنسي المعاصر الذي اعتنق الإسلام حديثا قوله أن, أن الإسلام قد أنقذ النظام العالمي أنقذ العالم من السقوط وقال بالتحديد جاء القرآن فاعلن بقوه قيام عالم جديد تعامته الايمان وبالله ورعايه الانسان البعد الالهي والبعد الانساني وهما الدعامتان اللتان تستند عليهما الحضاره السليمه الصحيحه وضع يعني موضوع الأديان والمذاهب الإسلامية نحن نعلم أمام نحن الآن أمام مسألة شائكة كنا نتكلم عن مذاهب مسيحية أو يهودية ولكن الآن الأمر يتعلق بنا الآن كمسلمين نحن نعيش حتى اليوم الوضع المذهبي الإطار الديني والمذهبي الذي يعيشه المسلمون اليوم انقسامهم إلى فرق وإلى مذاهب متعددة كيف حصل هذا الانقسام ولما حصل وهل الإسلام واحد أم أنه متعدد هذه مسألة جديرة بالاهتمام لأن كثير من أعداء الإسلام اليوم يقولون حينما ندعو مثلا أو يدعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وقد سمعتها شخصيا كثيرا وقرأتها لبعض المفكرين العلمانيين يقولون ماذا نطبق إسلام الشيعة أم إسلام السنة وهو تساؤل يعني غريب لا أدري هل هم من الجهل لكي يقولوا إسلام الشيعة وإسلام السنة هل وصل الأمر إلى أن تكون هذه المذاهب أديا وكأن هذا دين وذلك دين آخر طبعا المسلمون هم يعطون المادة لمثل هؤلاء لأن في اشتباكهم مع بعضهم في صراعهم مع بعضهم كأنهم يجعلون من المذهب دينا لنبحث اولا ما هو الإسلام وماذا يعني ثم ننتقل بعد ذلك إلى انقسامه إلى شيعة وإلى سنة أو مدرسة أهل البيت ومدرسة أهل الخلفاء كما يسميها العلامة السيد العسكري فسؤالنا الأول ما هو الإسلام في هذا الموضوع نرجع إلى كتب الأصول الأمهات، إلى كتب الحديث والروايات المتواترة التي نزلت أو التي وردت في هذا الخصوص خاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأئمة الأضهر عليهم السلام. لو استعرضنا في ذلك السيد الإمام شرف الدين رحمه الله يقول أن المسلمين قد أجمعوا على أن الإسلام هو الإقرار بالشهادتين يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامتها الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحق هذه هذه هي أركان الإسلام هذا هو الإسلام الإسلام هو الإقرار بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وأكثر الروايات أو جميع الروايات المروية من من الفريقين من كتب أو الواردة في كتب الفريقين ونصوصهم الواردة عن النبي عندما درست الخلفاء أو الوارد عن, الأئمة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مدرسة أهل البيت كلها تشير إلى هذا المعنى أن الإسلام لا يخرج عن أن يكون هذه الأمور الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج فيروي البخاري في سنده, سنده قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له مال المسلم وعليه ما على المسلم هذا هذا هذا هو المسلم وفي ذلك يتحدد معنى الإسلام شهادة الله إله إلا الله استقبل قبلتنا صلى صلاتنا أكل ذبيحتنا لهما المسلم عليهما المسلم أيضا في صحيح البخاري بالإسناد إلى أبي هريرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال صلوات الله عليه وآله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالبعض أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالبعض قال ما الإسلام قال صلوات الله عليه وآله قال, قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان إذن لرج الأمور عما ذكرنا إلى آخر الحديث يقال ثم أدبر يعني السائل فقال صلى الله عليه وآله ردوه فلم يروا شيئا ذهبوا ليردوا الرجل فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل أو هذا جبرائيل جاء يعلم الناس دينهم، إنه هذا السائل كان هو جبرائيل ليعلم الناس دينه. نظيف أن هذا الحديث كما أشار صاحب الفصول المهمة الإمام شرف الدين يقول أن مسلما قد أخرج هذا الحديث في صحيحه بطرق مختلفة وأسانيد متعددة. بعضها عن عمر بن الخطاب وعن بعضها عن ابنه عبد الله وبعضها عن أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم بطرق مختلفة أخرج هذا الحديث في صحيح البخاري أيضا بالإسناد إلى نافع أن رجلا اتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله ليش أنت جالس بس حج سنة تعتمر سنة وتترك الجهاد في الفترة كان عصر الفتوحات وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه قال ابن بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت فأنا يعني ما معناه أنا ما هذا الإسلام ما كنت أطلبني ب يعني ما طلبتني فيه الإسلام هذا إذن فالروايات متواتره ومتضافرة في كتب أهل السنة عن أو مدرسة الخلفاء عن الإسلام. هذا هو الإسلام. طيب. بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت أو الشيعة شيعة أهل البيت. ليس هنالك خلاف في موقفهم مع المدرسة الأخرى. معت بايعه للسنة. لا لا أجد خلافا جوهريا حول موضوع الإسلام وحول ماهية الإسلام وما هو الإسلام. وخير شاهد على ما نقول هو الروايات التي يروونها عن أئمة أهل البيت. هنالك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال. الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس الظاهر الذي عليه الناس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات الله عليه وآله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان إذن لا فيلافه في موضوع الإسلام بالنص تقريبا تطابق كامل في الحديث التي روتها كتب اهل السنه او مدرسه الخلفاء وهذا الحديث الذي يرويه اتباع مدرسه اهل البيت الشيعة عن الامام السادس الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام بالنص الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس كرره. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان أيضا قال الإمام الصادق عليه السلام في خبر سماع <تصفيق> الاسلام شهاده ان لا اله الا الله والتصديق برسول الله صلوات الله عليه وآله وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى جماعه من الناس هذا اللي هو الظاهر اللي على الناس وعن الامام ابي جعفر الباقر عليه السلام قال الاسلام ما ظهر من قول او فعل وهو الذي عليه جماعه من الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاه والزكاه والصوم والحج فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيف إلى الإيمان سهي قد تثير معنى هذا الحديث نفسه قد يدخل في باب الأحاديث الواردة في موضوع الإيمان لأن هنالك من يفرق بين الإسلام والإيمان فإذن هذه المرويات الواردة في كتب الفريقين وفي أمهات هذه الكتب مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لأم الأطهار لا نجد فرقا جوهريا في مفهوم الإسلام في ماهيه الاسلام الإسلام هذه مقدمة نسوقها لنتساءل بعد ذلك كيف حصل الخلاف ولماذا حصل هذا بالنسبة للإسلام لكن هنالك قضية ثار هي موضوع نعم ذلك قد يكون الإسلام ولكن الإيمان شيء آخر فيثيرون موضوع الإسلام والإيمان والفوارق بينهما هل هنالك هل يعني يكفي أن يكون الإنسان مسلما ليكون مؤمنا أيضا أم أن للإيمان شروط أخرى أو شروط أخرى لو حللنا النصوص الواردة في كتب الفريقين في كتب مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء لوجدنا بعض التباين في هذا الخصوص ولكن أيضا ليس التباينا جوهرين فعند أهل السنة هناك من يوحد بين الإسلام وبين الإيمان وهناك من يفرق بينهما يقول الجرجاني المتكلم والعالم المعروف وهو من كبار علماء العقائد عند أهل السنة في كتابه التعريفات يقول الإسلام هو الخضوع والإنقياد لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله الخضوع والإنقياد لما أخبر به الرسول وهذا واضح من أحيانا من معنى الإسلام بمعنى التسليم يأخذونه من التسليم فهو يقول الخضوع لما أخبر به الرسول وفي الكشاف يقول هو الجرجاني الكشاف الزمخشري المفسر واللغوي المعروف يقول في الكشاف أن كل ما يكون أن كل ما يكون الإقرار باللسان من غير مواطاه القلب فهو إسلام يعني ينطق بالشهادتين كل الأمور يقر بكل شرائط الإسلام وبأركانه باللسان ولكن ليس بالضرورة أن يطابق ما في قلبه هذا إسلام وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان إذا لا طابق أو واطأ فيه القلب اللسان صار هناك تطابق بين الاثنين اقرار باللسان وعمل بالاركان كما حدد الامام علي سلام الله عليه فيقول هذا هو الايمان الايمان ان ينتقل من المجرد التلفظ اللساني الى التسليم القلبي والاطمئنان القلبي واليقين القلب ويعلق الجورجاني فيقول أقول هذا مذهب الشافعي وأما مذهب أبي حنيفة فلا فرق بينهما الشافعي هو الذي يفرق بين الإسلام والإيمان بمعنى الإسلام هو مجرد الإقرار باللسان ولكن الإيمان هو الإقرار باللسان ومطابقة ذلك قلبيا واليقين الداخلي بما يقال باللسان، فالشافعي يفرق بينهما، لكن أبو حنيفة لا فرق عنده بين الإسلام وبين الإيمان، يعني مجرد يقول هذا فخلص تسميه مؤمنا أو مسلما سيا. غير ذلك هذا تعريف عام أو خاص أيضا، لكن نأتي إلى الروايات التي يرويها أصحاب مدرسة الخلفاء. فيقول روى البخاري في عدة مواضع من صحيحه بالإسناد إلى ابن عباس أن النبي صلوات الله عليه وآله قال لوفد عبد القيس لم أينما جاءه دخلوا عليه يريدون الأسلم كان من قبائل العرب الكبير لما أمرهم بالإيمان بالله وحده قال سألهم اتدرون أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس طبعا هنا إشارة إلى الخمس يكون هذا المعنى مقيدا لكل الأحاديث السابقة التي رووا فيها عن الإسلام اللي هي اقامه الصلاة والزكاة والحج والصوم والخمس وأن تعطوا من المغنم الخمس <تصفيق> هذا هذه حدود الإيمان الإيمان بالله وحده فهي إذن شهاء الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغن من طبعا هذا هذه هذا هذا الأمر ورد في هذا الحديث الذي رواه البخاري وأخرجه مسلم في عدة مواضع من صحيحه كما يشير السيد شرف الدين رحمه الله. إذا حدود الإسلام هي حدود الإيمان لا فرق. من خلال هذا الحديث نلاحظ أنه لا ليس هنالك كبير فرق بين الإسلام وبين الإيمان. هذا بالنسبة لمدرسة الخلفاء. بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت. ما هو هل هنالك فرق بين الاسلام وبين الايمان اشار الامام شرف الدين الموسوي رحمه الله الى هذا الموضوع فيقول ربما فرق بعض بين الاسلام والايمان بفارق اعتباري الفرق اعتباري بينهما والذي يظهر من قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولاشن قولوا أسلمنا وحتى يدخل الإيمان في قلوبنا معروف هذه الآية فهنا تفريق بين الإسلام وبين الإيمان قالت الأعراب آمنا بل قولوا أسلمنا فهذا الفارق الاعتباري كما يعده السيد شرف الدين يقول أن الإسلام عبارة عن مجرد الدخول في الدين وتسليم لسيد مرسلين يقول يقوم باليقين الثابت في قلوب المؤمنين مع الاعتراف به في اللسان وهناك مجرد التسليم والدخول في الدين تسليم لسيد المرسل لكن بالنسبة للإيمان هو اليقين الثابت والاعتقاد بهذا الدين مع الاعتراف بالذي ذكره في اللسان الإقرار الذي ذكره في اللسان فيكون على هذا التفريق الاعتباري فيكون الإيمان أخص من الإسلام حالة حيكون حالة خاص من الإسلام ويضيف أيضا ونحن نعتبر ولاية ولاية الإمام الإمام من أهل البيت مضافة إلى ده تدخل في ميدان الإيمان في باب الإيمان هذا الرأي الذي يسوقه الأحد كبار علماء الإمامة في هذا القرن، ثم نستعرض الروايات حول مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام. أو هنا مفهوم الإيمان نريد أن نعرف ما هي حدود الإيمان. عن أجلان ابن أبي صالح عن أجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوقفني على حدود الإيمان. يسأل عن حدود الإمام أوقفني عليها فقال أي الإمام الصادق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله وصلاة الخمس, والصلاة الخمس وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وولاية ولينا وعداوة عدونا والدخول مع الصادقين هذا الحديث أورده صاحب البحار العلام المجلسي الجزء الأول منه لا فرق يعني الشهادتين قرار بما جاء من عند الله الصلوات الخمس أداء الزكاة الصوم الحج ثم الولاية وفعلا أشار السيد شرب الدين يقول أن الولاية تدخل في باب الإيمان تضاف الولاية إلى مفهوم إلى معنى الإيمان الإيمان لا يتحقق إلا بالولاية يتضح من هذا الحديث أن مبادئ الإسلامي هي نفسها مبادئ الإيمان عند الاماميه مضافا اليها الولايه فالانحاس يشترط فيها اليقين الثابت وليس مجرد الاقرار باللسان على ان من اهل السنه من لا يفرق بين الاثنين كما هو الحال عند ابي حنيفه نخلص من كل ذلك الى أن مفهوم الإسلام هو واحد عند المسلمين وكذلك الإيمان مع بعض الفوارق وما داموا قد اتفقوا على هذين المبدئين بشكل جوهري خاصة في ميدان الإسلام قل في ميدان الإيمان هنالك فارق ومفهوم الولايات لكن لا يخرج ذلك الإنسان الذي لا يقول بها فيما يبدو هكذا لا يخرج من دائرة الإسلام، ها؟ فإذا الاتجاه واحد واحد والتصور الديني واضح واحد، فكيف حصل الخلاف ومن أين جاء الخلاف؟ وكيف انقسم المسلمون إلى هذه؟ الفرق والى هذه المذاهب التي وصل الاختلاف فيها الى ان شهرت السيوف في وجه بعضها البعض هذا ما سيكون محور حديثنا في المخابرة القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله